فريجت وإذا الجبال نصفت وإذا روسل أقعتت لأي يوم أُجِلَت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإلّي يومئذ للمكلبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟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 إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هديئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويله يومئذ للمكذبين